وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيَّكِ حَلْ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أِيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَاكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة عتراظم منكم ولا تقتلو أفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان عَلَيْكَ عَلَى اللهِ يسيرا. إنت جتنبوا كباير ما تنهون عنهن كفرا عنكم سيئاتكم نكفرا عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء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 وبالوالدين إحسانه وبذِ القربة واليتامى والمساكين والجار ذِ القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا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 اعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادو يحرفون الكلم عما باعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا غير مسمعين وراعنا ليام بألسنتهم مطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وغرنا لك كان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزل لا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل ان تضمس وجوها فنردها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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَم تَرَ إلَّا الَّذين يُزَكُّون أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ وَمَن يَلْعَن اللَّه فَلَا تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلِ بَرَاهِمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا